الحمد لله الكريم الوهاب منزِل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب وفق عباده المتقين وألان لهم الشدائد الصلب وتوعد الكافرين به بالخسران وسوء العذاب لا إله إلا هو إليه الملجأ وإليه المتاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من عبد ربه وأناب دعى أمته إلى الهدى والرحمة والصواب ورد الله عنه كيد الكائدين وجعل كيدهم في تباب فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأزواجه والأصحاب وعلى من سار على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي المقصرة بتقوى الله والاعتصام بكتابه وبهدى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن التقوى طوق نجات من الغرق في بحور الظلال، فإن التقوى طوق نجات من الغرق في بحور الظلال ومهامه التيه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله يتفق العقلاء جميعا أن للأخلاق أدواة. كما أن للأجساد أدواء، ويتفقون أيضا أن بعض أدوات الأخلاق أشد خطرا وأسوأ أثرا من أدوات الأجساد. وإنه ما بلي مرء قط بدأ خلقيا يفتك بقلبه فتكا ويؤذه على الغل أذى ويضرم نار فؤاده وينقص من مقامه. ك بلائه بداء الحسد، كمثل بلائه بداء الحسد، فإنه داء مرذل يهين إيمان صاحبه ويجعله يعيش معيشة ضنكا لما يجده في نفسه على من أولاه الله نعمة من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. ومن كانت هذه حاله ضاع وقته وهو يمد عينيه. إلى ما مد الله به أزواج من الناس زهرة الحياة الدنيا، فيرهق بصره في التلفت والمراقبة، ويشغل قلبه بتمني زوال متاع أولئك، وإذا شغل القلب والبصر في غير طاعة الله، صار ممتاً لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وذلك العمر الله هو الخسران المبين، عباد الله. إن من أجمع ما عرف به أهل الاختصاص الحسد، بأنه إحساس نفساني مركب من استحسان نعمة في الغير مع تمني زوالها عنه لأجل غيرة على اختصاص ذلك الغير بتلك الحالة أو على مشاركته الحاسد فيما هوهباء، وغالباً وغالباً ما يكون حسد المرء للأقربين والمحيطين به. لأنه مخصوص بنية أن يكونوا أقل منه بنية أن يكون أقل منه على الدوام دون تفوق وكل حاسد الحسد المذموم فإن أسوته في ذلك قبل إعمارة الأرض إبليس عليه العائن الله فإنه ما رده عن السجود إلا الحسد وما أنزل آدم وحواء من الجنة إلا الحسد وإن أسوة الحاسد بعد عمارة الأرض أحد ابني آدم إذ قرّبا قربانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فالحسد عباد الله هو الداعي الأول لمعصية الله في السماء وهو الداعي الأول لمعصية الله في الأرض ثم إن من طبيعة البشر قلت سلامتهم من الحسد، لكن الرضي لكن الرضي يخفيه ويستعين بالله على الخلاص منه، والساقط يبديه حتى يتمنى الضرر بالمحسود والناس بين مقلل من ذلك ومكثر، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء رواه الترمذي، لذلكم نهى الله جل شأنه عن الحسد كما في قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وقد فسرها بعض السلف بالحسد وهي تمني الرجل نفس ما, وهي تمني الرجل نفس ما أعطى الله أخاه من نعمة بحيث تنتقل تلك النعمة إليه وهذا اعتراض على إرادة الله وحكمته وعدله وهو القائل سبحانه أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ وصورة الحاسد عباد الله أن قلبه يغتاظ على عبد من عباد الله لا ذنب له في نظر الحاسد سوى أن الله وهبه نعمة من نعمه من نعمه التي لا تحصى لذلك يجد اللبيب أن ثمة شبها بين الحسد والنار فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحاسد يأكل بعضه لما يجده في نفسه تجاه المحسود ومحصلة الأمر عباد الله أن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ولا عجب عباد الله فبالحاسد استكبر إبليس عن أمر الله وجعل أخا يقتل أخاه وإخوة يلقون أخاهم في غيابة الجب وهو الذي رد أبا جهل عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في القصة المشهورة التي أوردها المفسرون أن الأخنس بن شريق دخل بيت أبي جهل فقال يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد قال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد منافن الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخن سو ولكم أن تتأملوا سورة يوسف ولكم أن تتأملوا عباد الله سورة يوسف تلك السورة العظيمة التي تأخذ بأفئدة المتدبرين وتطير بهم في جو التأمل والعاطفة تجاه أحسن القصص عبر مراحل من التآمر والكيد والتفريق بين والد وولده حتى إن العيون لا الدموع والحلوة تشرق من الخشوع تعاطفا مع من كان ضحية الحسد القاتل ومن تأمل تلك السورة حق التأمل. فسيرى أن الحسد يعم ويصم حتى إن الحاسدين لا يقتصرون بحسدهم على ما في واقع يقضى المرء على ما في واقع يقضى المرء وحسب بل يتجاوزونه فيحسدونه على رؤاه الجميلة التي يراها في منامه فالحساد ليس لحسدهم حد يقفون عنده كيف لا وقد قال يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا فيا عجبا فعجبا للحاسد لا يحسد إلا على دنيا حتى إنه إذا حسد عالما أو صالحا فإنما يحسدهما لصيتهما لا لعلم العالم ولا لعمل الصالح فهو لا يجني بحسده إلا قلبا بطرا وعينا شانئة ولسانا ساطيا يخوض حرب الحسد، وما درى أنها حربه الخاسرة، لأنه في واقع الأمر لم يعترض على الموهوب ذاته، وإنما اعترض على الواهب سبحانه. ومن تأمل تلك السورة عباد الله، ومن تأمل تلك السورة حق التأمل، فسيرى أن الحسد في قلب المرء يحجب عنه بشاعة أي جرمين يرتكبه لتحقيق غايتة. ولو مع أقرب قريب له، بل إنه يلبس عليه، بل إنه يلبس عليه جرمة، فيراه عمل محمودا لا عيب فيه بوجه من الوجوه. فإخوة يوسف لما حسدوه هم بقتله أو نفيه ليخلوا له ليخلوا لهم وجه أبيهم حسب دون أخيهم ليكونهم الصلحاء أو البررة. أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين ومن تأمل تلك السورة حق التأمل فسيرى أن الحسد يجعل الحاسد مستنكفًا أن يعطي المحسود وصفه اللائق به ففي قصة إخوة يوسف كان كل حديثهم عنه تصريح باسمه مجردًا من وصفه بأنه أخ لهم فكانوا يقولون اقتلوا يوسف أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً وكانوا يقولون ليوسف وأخوه أحب إلى أبين منا وكانوا يقولون يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف ولما كانت الحال مع أخيهم الآخر الذي لم يحصده كحسدهم يوسف أطلقوا عليه لفظ الأخوة ولم يستنكفو فقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إنه الحسد, القاتل. إنه الحسدُ القاتلُ بلا سكين والحارِقُ بلا وقود والمُغرِقُ بلا ماء عافَانَا الله وإياكم من غوائِله وأعَاذَنا من شرِ كل ذي شر بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعُوذُ بربِّ الفلَق من شر ما خلَق ومن شر غاسِقٍ إلى وقَب ومن شر النفَّاثات في العُقَد ومن شر حاسدٍ إذا حسد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان غفورًا رحيمًا الحمد لله حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا تجتمع سعادة وحسد في قلب مرءٍ قط لأن سبب السعادة الرضا بالله والحسد عدو الرضا فلا غر أن المحسود كالشمس لا يتمنى زوالها إلا الأرمد ولم ولو, ولو يملك الحاسد منع الهواء عن المحسود لمنعه لكن الحسد داء منصف يفعل بالحاسد فعله بالمحسود ويكفيه من ذلكم أنه يغتم وقت سرور الآخرين فعلى المحسود عباد الله أن يهيئ نفسه لتلقي وكزات الحاسدين لأن عظمة عقله ستخلق له الحساد وعظمة قلبه ستخلق له الأصدقاء ومحصلة الحسد عباد الله أنه ما من حسد إلا سيجني خمس عقوبات قبل وصول حسده إلى المحسود هي سخط ربه سخط ربه وغم يكوي قلبه ومصيبة لا يؤجر عليها و ومذمة يعير بها وانغلاق باب السعادة في وجهه وبما أن الحسد المذموم وبما أن الحسد المذموم ممات، فإن الحسد المحمود حياه لأن الهمة لا تثمر بالحسد المذموم، وإنما تؤتي أكلها بحسد ممدوح، بحسد محمود، يتمثل في الإعجاب بالنعمة، في الإعجاب بالنعمة تصيب الآخرين ويتمن مثلها أو أحسن منها لا زوالها عنهم، فهو يتمن أن يرقى إلى مقام المحسود. لا أن ينزل المحسود إلى مقامه، وهنا يكمن الفرق بين المحمود من الحسد وبين المذموم منه، ولا يوفق لمثل ذلكم إلا صاحب قلب مخموم لا غل فيه ولا حسد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فيثنتين رجل علمه الله القرآن.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 وعن سائر الصحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم, اللهم صرديك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين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 وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين